نواصل فين خلينا نضل نسيد هذا الرابعه فين بالرابعه في سلام فلو... اه كيف بدنا نصدد على لو نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستقره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمارنا من يهديه الله فلا مظل له ومن يضمن فلا هاد له وأشهد أن لا رله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله بلب الرسالة وأدى الأمانة ونقع الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم جزه خير ما جزه به نبياً عن أمةه ورسولاً عن السلام بعد في آخر ما وقفنا كنا نتحدث عن القاعدة الرابعة من القواعد التي بيّن بيها شيخ الإسلام الدينية منهج السلف الصالح في قضية توحيد الصفات في شرش رسالة التدمرية أظن هذا المحاضر رقم 34 على ما أعتقد يعني. كده برضو؟ رقم المحاضر برضو 30. 34 والقاعدة الرابعة هو يتكلم فيها يعني اختصارا حتى نواصل لكثير من الناس يتوهم في بعض الصفات او في كثير منها او أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاديث هو يتحدث شخصاً في مئة عمّاً يؤول الصفاد بلا سيقول مثلا في الاستواء اختلاء قهر لما قال الاستواء اختلاء قهر؟ أو قال في المجيء مجيء الأمر أو في النزول نزول الرحمة أو في اليد في حارق تثنية بمعنى القدرة ما السبب في ذلك في 200 يحل الجول أن هذا وقع في عدة محادي الأول أنه توهم في وصف ربه الذي ورد في كتابه او في سنة نبيه أنه نشبه وصف المخلوق يبقى وقع في التمثيل استخدم قياس التمثيل لما سمعي الآية سقاس الخالق على المخلوق فجستد صورة لربه في ذهنه ثم بعد ذلك بدلا من أن يعيب سامه عاد نصر وقال أن ظهر النص باطل بدلا محظور الثاني المحظور الأول اللي هو مفتح المحظور الثاني أنه ظن في النصوص أنها تدله على التشبيه فعاد كلام الله ولم يعجي المحظور اللي بعد كده أنه عطل كلام الله عز وجل يعني بدل ما كان يعيد فهمه عبد الكرآن وعبد السنة وقال الظاهر باطل والظاهر مستحيل خلي بالكم ثم بعد ذلك عطلت صفة وقال مش ممكن تكون النسوس على هذا الظاهر باطل يبقى لا لا تثبت لله ما أثبته لنا يبقى وقع فط عطيم فبقيت النسوس معطلة ربنا أراد أن يصف العباد رب العزة والجلال بما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلتك في المسلم عقل النصوص ثم بعد ذلك اخترع معناً بديلاً للنص فأوله رئيب جديد دي المحظور رقم ثان أربعة ولذلك أراد أن يفهم الناس هذا الممثل ونسميه معقل ونسميه المؤول أراد من الناس أن يفهم كلام الله ما يريده هو لا ما يريده الحق سبحانه وتعالى فوقع في التأويل بغير بذلك ولذلك العبارة لله في المحاضر الماضية أن التأويل بغير بليل هذا يسمى تحريف وإحنا قلنا التحريف بالتأويل يعني التأويل بغير بليل يسمى تحريف فالتحريف بالتأويل أقبع من التعطيل والتكييف والتمثيث لأنه ما حرف إلا لأنه عطل وما عطل إلا لأنه كيف ومثل يريد العبارة بيكون في أزهانكم وتعفظون فشيخ للسيمة السيمية يقول لك إيه مثال ذلك أن النصوف كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على مخلوقاته الفطرة تدل على العلو أن الإله لازم يكون أعلى من المخلوق ودليل العقل يدل على العلوم بالعقل كده ,ن aspiring to alien أفضل وأعلى مكانة من المخلوق وحكاة في المكان فيها قالوا لك إن تثبت Nicholas للمكان نت tapping on and, ceintal. إن المكان فيه مكان يتعلق بعلم الشهادة ومكان يتعلق, يتعلق بعلم الغيب وإن عالم الغيب لا يطبق عليه وقيمت المكان لليتعلم السحدة فلازم يكون الخالق أعلم من مخلوق عحلك تعالى بقى شرعا ونصفا لو نظرت إلى جميع النصوص اللي وردت يقول لك ليس فيها أبدا إلا وصف الإله بالعلو والتوقيع على المخلوقات وأيضا وصف في النصوص الحق سبحانه وتعالى باستواري على العرش يقول فأما علوه ومباينته للمخلوقات ان ربنا يكون فوق العالم وليس في داخل العالم وانه فوق العالم وليس حالا في هذا العالم UB BUIN هزا امر يُعلم فيُعلم بالعقل الموافق للسمع بالعقل يعني العقل يقولLOك العقل يقولLOك ENTE ambassador friendgelization assemble home وما لذلك المخلوق اللي فيون خلق الواحد مش هتتغريرها بعقلا Fine ده بالعقل الموافق للسمع النقصب بالسمع يعني ماذا أنا قلت لكم في الصلاحات بتطلق على النقل السمع الكتاب والسنة الوحي الخبر كل هذه في علم العقيدة جمعنا وحي جاءت الأخبار بكذا جاء في السمعية كذا جاء في النقل كذا جاء في الوحي جاء في المنقل عن رسول الله سلم فقولك العقل من أموافق للايه للسمع فالعقل بنظرته إذا محط الإنسان بعقله يتواطق عقله مع ما ورد في كتاب ربي وفي سنة النبي جيه صلى الله عليه وسلم قلوا وأما الاستواء على العرش فطريقه العلم فطريق العلم به هو السمع بيقول لك العلو تل بالكم أنهم صديق صح صح يا شباب العلو يثبت بالعقل والسمع لكن الاستواء على العرش يثبت بالإيه بالسمع بقى طب واحد من الفرق بين العلو والاستواء فاكرينها ولم تيتم ما الفرق بين العلو والاستواء قلتها في مفرر المحضر المحضرات انت قلت إيه إيه والاستواء إيه أه أحسن. الفرق بين العلو والاستواء إن العلوم وقف ذاتي للحق سبحانه وتعالى فهو فوق كل شيء وحتى قبل العرش قبل ما فوق كل شيء وإن كنا لا نعلم ما هو هذا الشيء يعني إحنا قلنا قبل كده لو واحد سأل إيه اللي قبل السماوات والأرض من المخلوقات نقول إيه يسيت ولا إيه لو واحد سأل لا قبل السماوات و من مخلوقات قبل السماوات و الارض العرش و الماء بس كده برضو ان قبل السماوات و كان العرش و الماء و كان الذي قبل العرش و الماء من مخلوقات قل د هل في مخلوقات قبل العرش و الماء و Hawaa طيب ما هو أحد أنك يعني في ولا لم فيش أقول لك إنه مسألت وجود مخلوقات قبل العرش والماء هذا الأمر ممكن وليس مستحيلا فوجود المخلوقات قبل العرش والماء هذا الأمر يقول لك فيه التسلسل في وجود مخلوقات متوالية في الحصة الأذل قبل العرش الماء هل فيه مخلوق قبل مخلوق قبل مخلوق, مخلوق بيسمه تسلسل التسلسل في الأذل يسموه ممكن ممكن يعني ايه؟ يعني احتمال يكون فيه هل في أقول لك والله احتمال تبذية ايه مع ربش ولا يحثون بشيء من عينه إلا شاء ليه قلنا ان وجود المخلوقات قبل عرش والماء احتماله ممكن لأن الله موصوف بأنه خالق لما يشاء وفعال بما يريد ليس بعد العرش والماء فقط ولكن ايضا قبل الإيه؟ قبل عرش والماء الله يخلق ما يشاء فهذا الكلام هو ما قاله شيخ الإسلام وبين فيه أن وجود مخلوقات قبل عرش ولا أمر ممكن وليس مستحيلا فإحنا منعرف شيئين وربنا سبحانه وتعالى لم يخبرنا لأن هذا لا يعني ليس بضرورة لوجودنا ولا لحكمة حكمة في خلقنا هو قال ولا يخطرنا بشيء من علمه إلا ما شاء وأول المعلومات أول المخلوقات المعلومة لنا إيه إيه العرص والناء لكن قبل العرص والناء هل كان فيه مخلوقات والله الله عدت ربنا ينسى يخلق في الأذن من العين معه أخبرك إزاي فإن كنت لا ما كانت فيه ومستحيل أن يكون فيه مش ممكن أقول لك لا يبقى أنت كده وصفت الله بأنه كان معطناً عن الخلق والفعل قبل العرص والناء شبت بقى المثال وهذه المسألة لا تدل على قدم العالم لان بعض الناس لم يستمعوا من تانية الكلام ده فيهم ومنه غلط انه بيقول ان العالم قديم وان العالم يشارك الله عز وجل في الايه في الاولية وان ربنا ليس هو الاول الذي ليس قبله شيء فهذا خطأ وتهل في فهم لكلام شيخ لسيم تانية يبقى ابي العرش ما كان فيه ايه مخلوقات الله أعلم وحده لك ايه ابي العرش الله أعلم ولذلك الامام البخاري روى عن سليمان التيمي وهم علماء السلف الصالح قال لو سألني سائل ماذا قبل السماوات والأرض لقلت العرش والماء فإن قال قائل ماذا قبل العرش والماء لقلت الله أعلم لأن الله عز وجل أوقف علمنا عند العرش والماء فقال ولا يحفون بشيء من علمه إلا بما شاء فشاء أن يوقف علم خلق علم الإنسان عند العرش والماء أما قبل ذلك فالله يخلق ما يشاء ما كان معطلا عن الوصف في أي وقت فهو خالق وهو رب العالمين قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق العرس والماء وقبل خلق العالمين هو رب العالمين ولذلك يقول لك له معنى الربوبية ولا مربوط يعني هو متصف بأنه رب معنى الربية أنه يخلق ويدبر ما خلق كان فيها ان يخلق كل ما الذي يمنعه يبقى هو يقول لك وصف التسلسل في المرض ممكن عارفين يعني التسلسل تسلسل يعني ايه وجود المخلوقات من الطرفين من طرف الابد ومن طرف الازل ان كل مخلوق قبل مخلوق وكل مخلوق قبل مخلوق مخلوق قبل المخلوق ده هنا كل مخلوق بعده مخلوق وكل مخلوق بعده مخلوق فالتسلسل في الازل نقول عليه ممكن بتوروها في العقبة القهوية وشرح عقبة قهوية كما ورحوا التسلس في الأذن أسمع ممكن في الأبد أخبرنا الله أنه سيخلق أبد ولذلك يقول لك التسلس في الأبد واجب بي عبارة المتكلمين بس إحنا نقول واجب علي لحمة أن نعتقد أن الله سيخلق في الأبد لأنه قال خالدين فيها إيه؟ ابدا وهذا لا يعني ان المخلوقات تشارف الله فين؟ في الابدية بمعنى ان يكون موصوفة بالاخرية معين ربنا قال هو الاول والايه والاف لان احنا قلنا قبل كده ووبحنا المفعدية انه فرق بين ما يبقى ببقاء الله كوجهه وذاته وباقي صفاته هذه بقية بايه ببقاء الا وما يبقى بادقاء الله ومشيئته زي الجنه ونعيم الجنه وعذاب النار و النار هذه بقيه ببقاء الله ولا بادقاء الله بادقاء الله فالابقاء وصف فعله والبقاء وصف ذات البقاء وصف ذات الله ذاته هو ببقاء ذات ذاته وصفات ذاته فهل ورث وجه رب يبقى الوجه ده على بقاء الذات وبقاء ذات الصفات فهذه أوصد ذاته للعز وجل. يبقى البقاء وصد ذاته لله تبوي الإبقاء وصفعت فطلما أن المخلوقات باقية بإبقاء الله فيمكن أن تفنى لكن الله شاهده فيه وعدا عليه حقا في الثورات والإنزيل والقرآن ولذلك أقول لك عبارة جميلة أوي مش عارف أن بكده إن إمكانية سناء الجنة والنار أمر يتعلق بقدرة وبقاء الجنة والنار أبداً آبدين أمر يتعلق بحكمته فلحضرته يمكن أن تأثن الجنة والنار ولحكمته أخبرنا ببقاء الجنة والنار والمعلومة دي من أجمل المعلومات في توفيل الأعجزة من استوعبها أبرك حقيقة فرق بين صفة الذات وصفة الفعر وابرك ايضا كيف يوحد الله عز وزل في قدرته وفي حكمته <تصفيق> دي شرح الطحوية طب كوي في مجموعة سونات شرح الطحوية اربع حارف الباقي حد يجابه ولا ما جابش نعيد العبارة تانية بس يعني انا قلت العبارة قد تحتلف الصيادة فالله من تفاهم تقدر تعبر خليكم اياي انا حفهمها لكم ببساطة وعبروا انتم باسلوبكم هو ايه كده لانا مش عايزة تحفظ كلامه انت مش تستوعب معناه مش من اسماء الله القدير طب والقدير هو قادر على كل شيء واي مخلوق من المخلوقات فوجوده متعلق بمشيئة الله لان هو اللي خلق وطماما خلقه يبقى خلقه بمشيئته انساء خلق وانساء لم يخلق فلأن الله موصوف بالقدرة فيمكن أن تثنى الجنة والنار ان شاء أن يفني الأرض ومن عليها ويفني الجنة ومن فيها ويفني النار من فيها ملعي النار, النار. يبأ لقدرته يمكن فألني بقى لها أنا موالك يمكن غير ناة تثنى فالليقولك اللي يمكن بمعناها ان الجنة والنار هتثنى اللي في المغلط كلام الشيخ السيارة 5200 اللي قولك إن سيارة يبقل بفنائي النار وفنائي الجنة انت فهم غلط اقول ان ترمى ربنا قدير فيفعل ما يشاء فانساء يمثل جنة ومرض لحيه النوع فلا كويس طيب يبقى لان الله قدير فبقدرته يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء فانساء يخلق لأهل الجنة النعيم خلق وانساء لا يخلق يبقى هو الاخر الذي ليس بعده شيء وهو على كل شيء قدير يبقى لقدرته يمكن ان تفن الجنة والمرض ولحكمته لأنه موصوف بأنه, حكي بأنه حكيم من أسماء الحكي الحكيم ومتصف بالآية بحكمه فحكمته اقتضى أن يعذب الكاثر وأن ينعم على المؤمن ووعد بحكمته ورحمته أنه سيبقيه يبقى الجنة والنار باقية لأن الله حكيم ويمكن أن تفنى لأن الله إيه قدير سهمت النوطة دي وهذا لا يعني ان نرجنا ونصت كتابنا تمام وبقاء الجنه والنار ابد الابدين امر يتعلق بحكمته جل عقبال بالضبط من جميع كلامنا والله اقوى من تعرض تمام لا بقاء انت كتبتها غلط اكتبها بقاء فبقاء الجنه والنار امره يتعلق بحكمته ايوه بقاء الجنة والنار أبد الابدين يتعلق بالحكم بالحكمة لأن الحكمة تقترني عجل بالكاثر وينعم على المؤمن لأن الله رحيم ومصروف بأنه لا يزم واحدا من خلقه فمن أرسابه العبد انت خبلك إزاي يبقى لعدله ولرحمته وحكمته أرقى أهل الجنة والنار خربينا في أبدك ولقدرته في أنه يتعن ما يشاء يمكن أن تفنى الجنة والنار فإحنا بيقول ليه كده علشان لو قلنا بإن الجنة والنار باقية أبدا الآبدين دون مشيئة رب العالمين لبس تشارك الله في الآخرية ويبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس هو الآخر الذي ليس بعده شيء سلمت إزاي فهو الآخر الذي ليس بعده شيء كما أنه الأول الذي ليس قبله إي شيء علومة المعلومة ديك من أجمل وأضق المعلومات في رب الاعتقاله واللي يستوعبها كويس يارفت اسمه المحر مرة واتنين اللي يستوعبها كويس يفرع بدقة بين صفة الذات وصفة الفعل نرجع على موضوع العلو بقى احنا كنا بنتكلم بقى النحط ثاني <تصفيق> في علو يستوعب قبل ان يخلق العرش والماء وقبل ان يخلق الشماء ربنا كل شيء فالعلو دي وقت ذاتي من اللاعز يعني وقت ذاتي يعني لا يمكن تصور الذات الإلهية بغير هذا العلوم فالإله سوق كل شيء ده بالعقل وأيضم بالنقل بالسمع جميع الآيات تدل على العلوم لا على خلفه فلما خلق الله العرش والنار كان عالم عن العرش والنار ولا يلزم منه الاستواء فلما خلق السماوات والأرض في ستة أيام اكتوى على العرش فالاستواء على العرش وصف فعل يستوي او لا يستوي قبل عرض الماء لم يكن مستوي على العرض لانه هو قال وما كان عالم على العرض فلما خلق السموات والارض استوى على العرض وانه لك افرع ازاي بين العلو والاستواء نقول لك الاستواء علو وليس كل علو استواء الاستواء يضيف مع معاني العلو معاني أخرى زي الملك والرحمة الرحمة العامة والرحمة القرى زي ربنا قال الرحمن وعلى العرش إيه؟ استوى وزي تكبير الأمر بالنسبة للنخلقات الأول أفرق لكم الأول بين العلو وديه عشان الكلام ده كلهم تايمين هيكلم دي دي دي مستوى رفيع شويه ساعات اللي الله بدونيه نعم وصف الفعل يتعلق بمشيئه الله ان شاء فعله وان شاء لم يفعل وانا قرات الكلام ده قلت ما الفرق بين صفه الذات وصفه الفعل صفه الذات صفه كمال لا يمكن تصور الذات اللهية بدونها ولا تتعلق بمشيئته يعني ما ينفعش الواحد يقول لك هل يمكن ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش عالي على خلقه وأقول avez nuru uto o split ذات لكن هل ممكن ربنا نصحها تعالى لا يستوي على عرشي قبل ما يقوم يعwarz مكانك على العرض تتبا لك ازاي لدي العرش أصدر ربنا نصحها تعالى خلور بعد تت ثم استواعب العرض ونجدوني كلك التعبير ب livresain خلق الأسماوات والأرض في 6 eu dem ثم استواع العرش فالاستواع على العرش ده يسموه وط لي klar طب قبل ما يقوم السماوات والعرض كان عارن عن العطش ولا يلزم منه الاستواء فواحد يقول لك يتب ما الفرق من علو الاستواء نقول كل استواء علو وليس كل علو الاستواء حضر ربكوا المثل دي بمثل بقياس ايه ها؟ قياس ايه انتو ظلوا بقياسين لما نضرب مثل في حق الله مالوش مجال غير قياس ايه الاولى انما لا يبص في حق الله لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول وذي نقولها بكل محاضرة سألنا بضره ده بقياس الاولى يعني زي انتك يمت في المخلوق يبقى تهمك للخالق من بابه اولى ولا يعني ذلك ان كيفية المخلوق هي نفسها كيفية الخالق فخلي بالكم المثل دي نقول ان المستوي على عرشه من المخلوقات عالن عليه بس كده برضو لان الاستواء اصلا دايماً يذكر الاستواء وكلمة العرش هو العرش عبارة عن ايه؟ ما العرش ديه؟ بالنسبة للمخلوق يعني أنا أتسلم باسم المخلوق العرش عبارة عن ديه الكرسي يبقى دي على الملك كرسي عادي بس عشان اللي جالس عليه هو اللي فييد الأمر وفييد الملك وفي دار الملك يبقى في حالة بايه؟ قولوا عليه عرش بلقولوا عليه عرش والعرش يبقى أيضاً على سقس المخلوقات او على شقف البيت يعني اقصد بالنسبة لينا احنا كبشر هو الذي انشأ جنات معروشات وغير ايه معروشات الجنات المعروشات اللي هي يعني الحديقة الجنة يعني الحديقة الحديقة المثورة ومعمل لها تشتيف او تكعيف اجلنا بقول ايه نبني لك عريشة يعني حدا كده ضلينة يمكن واحد واحد يقعد تحت فاصل طب طبليت ايه عندي كنت طبليت <تصفيق> طبلية دية السفرة بتاع الناس الفلاقين اللي زعلتنا <تصفيق> انا من اول مرة اسمنا عن العرش طبلية اه? اه عندما في <تصفيق> لغة <تصفيق> المحاريني يسموه طبلية يعني يسمو العرش ايه اه طبلية يعني. طيب خليكم عادي لكن ارس للعرش بنيسبة للمخلوق هو ما يستوي عليه ملك فاذا كان غير الملك ما يسموهش عرش هما يسموه ايه سموه اريك يعني انا على اسمه اريك العرب كانت تسمي ده احنا لكن هو في القصر مش كرسي هو في القصر في اللغه العربي يسموه ايه اريك عارفين الكرسي هو كرسي القعده الصغير ده. ده الكرسي زي المكتب بتاع اللي تحت رجلي ديت دي, دي يسموها كرسي ها ايوه ده يسموه كرسي اللي هو اغلب الحريم بيستخدموا الكرسي الصغير ده في البيوت وكده لما يكونوا عاملين بال قرط ملوقيه ولا حاجه ولا كده <تصفيق> انا بتكلم عن المصطلحات اللي هي المصطلحات اللغويه اللي تقدر تفهم منها المعاني الاصطلاحيه يعني طبعا بالنسبة للمخلوق عارفين كيفيته لكن لما تقول لي اعرف الخالق شكله إيه ما اعرفش خلي بالك اللي فاهم اصول مذهب السلف اللي درسناها ان لا يقول ان تتصور كيفية عرش الله عز وزان لما يجي لك الشيطان بصفة عرش المخلوق قلوا لا ربنا هذا كذلك تب شكل عرش ايه علوه الله اعلم انا لما شوفه هقول لك لا شوفه ولا شوفته له نرجع لموضوعنا دي وقت. لو فرغنا ان فيه ملك من المخلوقات او من البشر مستونا على عرشنا هيبقى زي ما احنا كذلك الاستواء ده معناه علو فوق الايه فوق العرش يبقى الافتواء معناه انه على على عرش وارتفع طلب الى ذلك انه الملك الذي يدبر امر مملكة وان ملك بحق اذا كان ملك يعني ملك يدبره وان موصوب بالعجل وموصوب بالرحمة بالخلق وانه بيدور الامر بمنتهى البقة والحكمة وانه بيتابع جميع الارعية وعارف كل الزراج بنا فيها ده وصف الملكة يعني الاستواء على العرش حيبدي معاني كتير فالاستواء على العرش وصفه فعلا بالإضافة لأنه هو علوة على العرش مش كري يا خلالنا كده واضحة لقطة دي لكن لو واحد في الدور اللي فوق واسم نفسنا يعني بالنسبة للعرش اللي هنا دي هل هو مستوى عليه ها؟ ليس مستوى عليه لكنه ايه عالن عليه يبقى كل استواء علو وليس كل علوم استواء قيمته قيمته حق المخلوق كويس ان الاستواء ايه علو وليس كل علوم فقد يكون عال على الشيء ولا يلزم ان يكون مستوي عليه لكن لو استوى على الشيء يبقى علا وارتفع عليه إذا كان ده نصوم بالنسبة للمخلوق ولله المثل وإن كنا ندري كيف استوى ولا كيف علاء فالله قبل أن يخلق وقال له أبل ما يخلق استوى الأرض قال ثم استوى العرش فأبل ما يخلق استوى أبل ما يستوى العرش كان فيه وكان عالي عن العرش ودي السؤال اللي الأشعرية بيحاول يسألون الثلاثة الأخذ من واشفهما من عصي جاوبه وكان عالي عن عرشي فلما خلق استوى العرش فالاستواء لما استوى على عرفي بعد خلق الاجتماعات والارضي في ستة ايام لان بعد الست ايام استخلف الانسان في ارضي والانسان هيبقى له عرف وهيبقى له ملك وهذا الانسان اللي هيبقى له عرفه وملك يمبثي ان يوحد ملك الملوك في استواءه على عرفه في انه الملك الاوحد مش اللي تحت اخبرك ازاي فان هو الموصوف بال بالرحمة المطلقة مش المخلوق ان كنت رحيم ففي الخلق ولجفرب بن صفات على قال لسائر الملوك نبع السلام قال له فانت ولو فقل بكل الملوك وكل المعرضين حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب الايه العرش العظيم وفي سوره المؤمنون فاحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فعالى الله تعالى الله عز علوه الزرف وعلوه فوقيه وعلوه فعل أيضا استواء العرصي فتع... لأنه هو الملك يعني انت أتعلم يعني لو كل الملوك أعرضوا عن ملف الملوك انتوا له هل تغيروا عن أوروشكم لكن هو لا لعل المعنى دي لكم واضح ودي يعني من المشائل الدقيقة الفهم قضاء العقيدة المتعلقة القرية الاستواء والعلو والفرق بين الاستواء والعلو أن كل الاستواء علو وليس كل علو استواء هو هيكون ثمني والتعبير دي ثم يفيد التركيب والتراخي خلق السماوات والارض في سته ايال ثم استوى على العرش فالتعبير بثما يعني معنى كده ان ما كانش مستوي على العرش نعم امال كان فين كان عائم على عرش طب يعني فاي فرق بين مثله هو العلو والارتفاع نقول كل استواء علو وليس كل علو استواء دعا لا تكون واضحة بأني نرجع بقى الكلام سنسان استوى ايه على العرض ما فيه استوى بالعرض قيمة استوى بكذا او استوى مع يعني في استوى تتعبى بإلك ثم استوى إلى السماء وهي دخاء استمعناها على وارتفع إلى السماء الرحمن على العرض تتعبى بعلك الرحمن وعلى عرش معناها العلو الارتفاع تتعدى بالوعو استوى فلان وفلان في الدرجات يبقى في الحالة دي تساوى لكن ما تجيش بالبقى أبدا استوى العرش ما تجيش بالبقى استوى فلان مع فلان في الدرجة يبقى تساوى ممكن استوى تأتي مفردة بلا إبعافة ولا تعبج ومعنها نضجة وتمي استوى على سوقه النبات واصبح زرع وخلاص او احنا نقول مثلا ايه كل شويه الاكل استوى <تصفيق> كل يوم بتقول لل جماعه في البيت استوى يعني ايه نضج وتم فاستوى هنا معنى لكن استوى لما تضاف الى حرف الجر اليه او على يبقى معنى على ارتفع وما لكش معنى ولذلك هما الجماعة اللي استوى معناها استاولا استاولا دي مش موجودة في معالي استوى أبدا ولذلك اللي قولك استاولا ده فحريف لي يكلم عن مواضيع تأويل بغالبا دي دي بسها من ايه مفيش دليل لغة وعليه دي الكلام الأخطر المصراني اللي بقول فيها ايه قد استوى بشر من على العراق من غير السيفين أو ده من مهراق عايز دي البيت الشعر دي الواحد اسمه الأخطر وكان راجم مصراني وحاطر عن الإسلام وال بالإسلام وبدين الله عز وجل استهزان الغريف الأمن الرجل دي بعد عصر الاحتجاب يعني بعد عصر الاحتجاب يعني في عصر معين العرب تعرفه أو حدوه على أساس إن اللي قاله ممكن يحتاجه بكلامه عن لغة العرب العرب اللي هم الخلق فعلا اللي بعد كده اختلطوا فده جاي بعد عصر الاحتجاب لم يقوله شاعر المعروف وهذا الرجل كان حاقباً حتى أنه قال بيقول إيه بيهزأ بالإسلام والمسلمين ومي كثير ذكر الكلام ده في الشأن ايه دول ولست بصائم رمضان يوما ولست بآكل لحم الأضاحي ولست بقائم كالعير أدعو يعني زي البعير يعني قبيل الصبح حي على الفلاح يعني مش هقوم زي الناقى والبعير أعوض ومعه وأقول عشان أقول حي على الفلاح صف زي ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح على الفلاح. ولست بزائر بيتا بعيدا بمتكة ابتغي فيه صلاح. هو ده الاختر نصراني الى قليسة ودشو عن العراق. ايه وده الاختر نصراني. اعيد كلامي له تاني. يتمقوا كويسوا. عشان تعرفوا. هم مسكين الكلام الراهن ده كينه قراءها. قولك استوى استوى استوى. ليه قولك أصلي. الشعر جهو قليسة ودشو عن العراق. الشعر دميد. قوله دميد. الاختر اللي بقول ولست بصائم الرمضان يوم ولست اكل لحم الاضاحة ولست بزائر بايتا ب... ولست بقائم اه كالعير يدعو قبيلة الصرح حي على الجلاحة ولست بزائر بايتا بعيدا بمكة ابسابي فيه الصباح يعني واحد بيهزى من دين الله واحد لتنسك بكلامه مع انه بعض احتجاج عشان نقول استوى استوى على طول نعم حتى أنا قلت لكم في قصة الرابعة هو كان بيترجم القرآن في المنتخب من التفسير وعلى فكرة ممكن تشوفها في محاضرة عن مير إحنا قلناها وجبنا الكلام والعرب ولي فهو بيترجم دي على الأهل اللي بتقول الرحمن العرص استوى فلا يوم مترجمينها المنتخب من التفسير استوى وقهر فمرتش ترجمة فيه عمل ايه هو بيحكييني دكتور هو كبير في السن بقول لي قال عملت من وراءهم عاملة بس أنا خايف أن رب يعني اسأل عملت ايه قال وانا بترجم المنتخب هم عهدوا وليها ترجمين من ترجمة المنتخب اللغة الإنجليزية فانا بترجم المنتخب جاءت للآية رحمة العرصة السوف لأكم ترجمين الثولة والقهر فلو ترجمتها كده قارئ الغربة حيقول ان المسلمين العقيدة عندهم كانت الأصل وسنية وكان فيه آلهة بتتشاكل أو بتختلف على حدث مع العرص ففي واحد غلبهم وخفينهم العرص والثولة عليهم لو ترجمتها بالإنجليز حديث كده فعطت الى تفسير ابن كثير فوجدت بقول يستوى معناها عنا وارتفع فوق عرشي برحمته او باسم الرحمة فقمتم ترجمها في النسخة الانجليزي على كلام ابن كثير فالمنتخم التفسير عندي في البيت ولحبيت تفرقت عليه هو موجود صور من المحارفة دي فيه اللي هو في الدورة اللي موجودة عميت على فكرة الموقع تتح خدمة طلبة العلم طلاب العلم اللي في الدورات العلمية سواء في الدورة اللي في متر رخف الغربية